al-Ladhihi halqa sab'a sanaawatin tabaqa ma tara fi halqa al-Rahman min tafawt. Farjil bacer hal tara min futtur. Thum marjil bacer karra'tainyan qalib ilayka bacer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 Idea ulku fihe samiruleha shahir paw wahia tafur. Take du temai jazumina lwaïr. Kullama ulkia fihe faojoens alahum khazana tuha alem je tikum nadir. Alu bala kha deja ananadi.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 فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير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 A'mman هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أ'mman هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور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 Felemmar, auhuzul, fetensui, et ujuhu laddina, kefaru, kieleh, da laddikutum, biħiet, araytum Ullaroitum in ehekaniallahu, memmerie, aurachimene, femmei, ujirulke firina, minradebin elim.